أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا ألي أجنحة مثنا وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء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 لا تؤفكون وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك والى الله ترجع الامور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 وما يستوي البحران هذا عذ فرات سائغ شربه وهذا من الحن أجاج ومن كل تأكلون لحم طري وتأستخرجون حليه تلبسونها وتستخرجون حليه تلبسونها وترلف الكفيه مواخر لتبتوا من فضله ولعلكم تشكرون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 ان الله عزيز غفور ان الذين يتلون كتاب الله وَأَقَامُ الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالنيا وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالنيا يرجون تجاره لن تبور